فَسَقَالَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّا إِلَى الزِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ فَسَقَالَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّا إِلَى الزِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ sí